السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان <تصفيق> الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره بالله من الله, الله فلا له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاني وانا لاحظت شيئا وهو ان بعض اخواننا يشحنون هواتفهم ان قال في كهرباء المسجد في اعتقادي ان هذا لا يجوز لأن هذه الكهرباء وقف على المسجد ولا يجوز استعماله منافع الخاصه مثله مثل القمطات اعطوا القمطات الذي يحطوا عليه الكتاب بعض الناس ياخذوه يتكى عليه يضويس ويحطوه على الشكل ويتكى باش يجي ضاره يعني مفتاح بعضهم يفتحوا يرقد عليه دروساته هذا لا يجوز لأن هذه المطرات انما وقفت لاجل القراءه فيها سواء كان علما او قرانا في المسجد ولا يجوز لأحد أن يخرجها الى بيت ليستعين بها وكذا الكهرباء لا ينبغي لا تستعمل في الاعراب الخاصه والله تعالى الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اعاده الجند الصلاه وغسله اذا صلى ولم يذكر وغسله توبه قال حدثني يحيى عن مالك عن اسماعيل بن ابي حكيم ان عطاء ابن يسار اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاه من الصلوات ثم نشر اليهم بيده أن يمكثوا فذهب ثم رجع وعلى جنه أفرنا الحمد لله والسلام على رسول الله شرع الإمام مالك رحمه الله تعالى في بيان باب جديد من أبواب الغصب أيضا وجزء من جذياته وهو قوله باب إعادة الجنوب الصلاة باب إعادة الجنوب الصلاة وغصبه إذا صلى ولم يذكر وغتلوه ثوبه وهذا الباب قد ضمنه الحديث الاول وهو ما رواه الامام مالك رحمه الله عن اسماعيل بن ابي حكيم وهو القرشي مولاه المدني والثقه بن معين والنسائي كان عاملا بعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فى سنه ثلاثين ومنه هذا راوي له في موضع أربعة, أربعة أحاديث. له في موضع أربعة أحاديث. أحد هذه الأحاديث موصوله في كتاب الصيد والثلاثة الباقيه منقبعة. وهذا من ضمن الأحاديث المنقطعه هذا من ضمن الأحاديث المنقبعة. عندما نقول منقطعه لأن عطاء لأن عطاء ابن يسار لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم الإمام مالك قد روى هذا الحديث عن إسماعيل بن أبي حديث أن عطاء ابن يسار أخبروه أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كبر عطاء ابن يسار من التابعين وهو مولى مولى مولى مولى ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها وهم أربعة أبناء يسار عطاء بن يسار وسليمان بن يسار سياتينا ان شاء الله وعبد الله وعبد الملك كلهم موالي ميمونه وقد اعترفهم ميمونه مكاتبتا وكلهم اخذوا العلم عن ميمونه واخفر هؤلاء الاربعه أحد الاخوه هو عطاء واخفرهم حديثا واخفر هؤلاء الاربعه هو سليمان اخوه بن يسار وهو احد فقهاء المدينه السبعة واما اخواهما الباقيين وهما عبد الله وعبد الملك فهما مقلان جدا هذا الحديث الذي ذكر الإمام مالك تحت هذا الباب فيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاه من الصلوات وجاء في روايه ابن جبان وابي داود عن ابي بكر ان هذه الصلاه هي صلاه الجزر صلاه الصبح ثم اشار اليهم بيده ان انكتب هذا يدل على انه لم يتكلم معه وانما اشار بيده هكذا ان انكتب فذهب ثم رجع وعلى جلده اثر النار الناظر في هذا الحديث يظن ان الامام مالك انما أورد هذا الحديث تحت هذا الباب ببيان حكم من الأحكام وهو جواز جواز أن يأتم المسلم بإمام على جنابه هذا المتبادل لذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في هذا الحديث الذي يرواه مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان كبر في الصلاة تذكر أنه كان على جنابه فاشار إليه أن يتبهوا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الصلاه وهو على غير طهار بخلاف من لو دخل الصلاه ثم أحدث داخل الصلاه فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما دخل الصلاه وهو على غير طهارة اصلا لأنه كان على جناس ولم يولد الإمام مالك رحمه الله تعالى هذا الحديث في هذا الباب لبيان جواز أن يأتم المسلم بإمام كان على جناس هذا لم يريده الامام مالك لماذا لأن الإمام مالك والي أرى هذا الحديث وهو منقطع ومرسل وتلاحظون أن الامام مالك يكثر من الاحاديث المرسله لأن الحديث المرسل عند الامام مالك هو حجه كالحديث الموصول عنده وربما يكون اقوى عنده في حجه لانهم قالوا اذا الراوي اذا ارسل فقد تكسل لك اما اذا متع الاثمان فإنك... فانه قد يعني كلفك بان تبحث عن الاثمان اما اذا ارسل و انفق الرواد فقد تكسل لك بهؤلاء الصحيحين بانهم ثقه لكن الصحيح يش... من اقوال المحدثين وهو الذي عليه عامه علماء الحديث الصابق بين التابعي وبين النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف قد يكون الصاقف الصحابيا القطع التابعي فإن أن الصاقفة عسال الصحابي فلا حرج في أن نثبت الحديث لأن الصحابة جهالتهم لا تضر لأن كلهم لدو فلو قال التابعي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان الحديث صحيح لكن لو قال في الاسناد عن رجل ان فلانا قال هذا الرجل المبهم الذي لم يسمى يصير الحديث ضعيفا في حكم المنقطع لان هذا الراوي المجهول لا يعرف أهو ثقه او ليس بثقه اما جهاله الصحابه فلا ترى لماذا كان الحديث المرسل ضعيفا لاننا لا ندري من الساقط في الاسناد أهو الصحابي أم غير الصحابي فإذا كان الاحتمال بأن الصاقط ليس صحابي فيجتمل أن هذا الراوي الذي هو ليس من الصحابة يجتمل أنه من الثقاب ويجتمل أنه ليس من الثقاب ومع قيام هذا الاحتمال، يورد الحديث المختلف إلا أن يظهر من طريق اخر الصاقط في في, السنة في هذه الحاله يعتبر ويتقوى هذا المختلف في هذا الطريق الموصول فيصير حديثا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت إن الإمام مالك رحمه الله أوعد هذا الحديث وهو عنده أن غيره أثبت في أقفحة من هذا الحديث وهو حديث أبي الريض الذي يرويه الإمام الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريره اخرجه البخاري ومسلم وكذا اخرجه أبو داود من أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الصلاه وجاء في رضي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم خرج وقد الصلاه الثلاث في الثقوص هذا في حديث الشيخين حديث البخاري حديث ابي هريره قال أن ابو غريل أنه صلى الله عليه وسلم خرج وقد طيمة الصلاة وعزلت الصفوف حتى إذا قام في مصلاة وانتظرنا أن يكبر تذب حتى إذا قام يعني النبي الله سلم في مصلاه قال ابو غريل وانتظرنا أن يكبر معناها النبي صلى الله عليه وسلم لم يكبر فالصارة يعني ذهب هذا إلى بيته ليبسفل جاء في رواية مسلم من طريق الظهل دائما رواية في غاية الصراحة حيث قال قبل أن يكبر صرفاً وهذا وقت في أنه عليه الصلاة والسلام لم يكبر وهذا الذي يوافق مذهب إيماناً أنا اليوم كي نحدد عن الكلام شو يطعي أرجو أن تنتبهه جيداً كي نحدد ناساً لشيكم نعصب ما أدري جاوبك لنعصب وانا لا الومهم لكن ارجو انهم تجاهلوا انفسهم حتى يتسعوا بهذا الذي نقول لانه مهم جدا تترتب عليه احكام مذهب الامام مالك ان الصلاه لا تصحوه اذا دخل فيها المأموم قبل الامام مفهوم مذهب الامام مالك وهو المذهب الصحيح وهو الذي عليه جماهير اهل العلم خلافا في الشافعي رحمه الله ان صلاه الماموم لا تصحه اذا دخل في الصلاه قبل ايمانه ولهذا كان من فقه الايمان ان يسرع في التكبير وان لا ينطق فيه كثيرا بعض الائمه يقول الله كل شيء مأمومين مضروبين بالطبع بل يكمل هو الله وتجلى فينبغي على المسلم ان ينتبه لاجتهاده لان النبي صلى الله عليه وسلم امر باتباع الايمان في هذه الاركان فقال اذا تكبر تكبر وواجب على الماموم ان يتابع إمامه فاذا سبق الايمان فان قلته باطل ان كان فعل ذلك عندما انتبه. أما الثهر فله شأن آخر تكلم عن العام مقتضى الحديث الذي أورده الإمام مالك رحمه الله تعالى في بداية في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى الطلاب وكبرت برأس الاحرام صحيح؟ ثم كبرت هذا فتذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه على جنات فاشار إليه أن يكتبوه أنا هو صلاته أخرى انتهت بطلت لأنه على غير صلاة وهو قد كتبه الصلاة فإذا رجع لم يرد في الحديث أنهم استأنفوا الصلاة يعني عودوا الصلاة فإن ما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ما بقي من هذه الصلاة فإن الحديث فيه شرع إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى على صلاة وهذا باطل. هذا باطل باجماع لماذا باطل لأن الذي يجوز له أن يبني على خلاف بين اهل العلم من دخل في الصلاه وهو على طهارة ثم انتثرت طهارته هذا الذي وقع فيه الخلاف أنه يجوز أن يبني بحيث يذهب يتوضا ثم يبني على ما كان قد صلى اما من دخل صلاته وهو على غير طهارة اصلا فإن صلاته غير صحيحة لأن الله أجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة بغير قبول وهذه صلاة بغير قبول ولا يقبل صلاه احد إذا أحدث حتى يتورث إذن المصير إلى حديث أبي بكر ولهذا قال أهل العلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن بطال رحمه الله قال ابن الضطال ومالك الذي رواه يعني هذا الحديث في موطئه أي لم يعمل له ومالك الذي رواه هذا يعني رواه هذا الحديث في موطئه صارته يعني صارت هذا الحديث واراد ان عرفنا انه رواه ولم يقل به لانه قد صح عنده انه عليه الصلاه والسلام لم يكن كبر حينئذ على ما رواه أبو بكر وهذا حديث حديث رواه يونس ومعمر وباعث وخالد بن كيسان عن السهر وهم أربعة من بلاد الثقافه رواه عن الزهري عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل الصلاه واذا علم هذا فليعلم ان الامام اذا صلى بالناس على غير طهارة ثم تذكر بعد ان تمت الصلاه بعد ان قضي الصلاه فليس للمأمومين ان يعيدوا الصلاه وهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى في حديث عمر سيأتينا في حديث عمر إبن الحطام لكن النبي صلى الله عليه وسلم وقع له هذا سهوا هذا الشيء الذي وقع للنبي والسلم وقع له سهوا قد يقول قائل وهجف على السهو للنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وهو من هو في الخشور في صلاته وحضور قلبه في الصلاة نقول نعم يقع هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي لأحد أن يستدل علينا بحديث أو بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، إني لا أمسى ولكن أنسى لأسنة. يروى هذا الحديث لكنه حديث ضعيف لا يثبت على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام يجري عليه السهو في العبادة كما يجري على سائر الناس. لكن هذا قليل عن النبي صلى الله عليه وسلم جدا بل انه قد يعد بالمرتين او الثلاث، وقد وقع للنبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا السهم في حديث ابي هريره في قصة في باليدين وهو انه عليه الصلاه والسلام وهذا في الصحيحين انه عليه الصلاه والسلام صلى احدى صلاتي العشرين يعني الظهر أو العصر ثم سلم من ركعتين صلى ركعتين ثم سلم، ثم أخذ ناحية في جهة المسجد، واتكأ على عمود، ووضع حده على كفيف، وخرج سرعان، ونبي إلى أمره ونبي إخواني، كثير من الناس يخرجوا من الصلاه قبل إمام، وهذا أيضا. يعني كثير من الألئة مهدان الله وإيانا لقلة فقهه إذا سلم في فيها بشمدرات أسلام عليكم ورحمة الله أسلام نغرق الناظب والبطول والطنوبين وهذا من قلة فقهة أخوة فعلى الإيمان أن يسلم ما هوش ما يكونش فروف لكن يسلم بصراحة أنه يسلم الناس وراءه ولا تبطر صلاتنا فخرج السرعان فقام رجل في القوم قال له ذو اليدين لنتم بيدي اليدين لأن يده كانت عظمتين فقال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقصر في الصلاة المسيح لأنه رجل العهد انه يسمي أبرك عجل سلم النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين عليه والصحابة كانوا في تحقه ما دام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فالوحي يتنذر وربما نصح في الثلاث من الأربعة وثلاث سنتين فقال له يا رسول الله اقصرت الصلاه الثلاث أم قال النبي صلى الله عليه وسلم أولا يجد على انه جافل قال لم تقصر ولم أنزل الآن رهيانين انطحيانين كم قد يقول الله العلاج النبي صلى الله عليه وسلم معملش حتى يقول باليدين نقول معملش ماذا لان يقين النبي صلى الله عليه وسلم قال يقين باليدين ذو اليدين متيقن انه صلى ركعتين والنبي صلى الله عليه وسلم متيقن انه اتم الصلاه وليس فيهنه انه صلى ركعتين فقال بن صلى بل صليت ركعتين فصرف النبي صلى الله عليه وسلم الى الصحابه فيه ابو بكر وعمر فقال ابا حقك يقول اليدين فقالوا نعم فقاما فتضرطا فالله ركعتين ثم سجد بعد السلام. هذا الحديث دليل قوي على أن النبي صلى الله عليه وسلم يسهو وكذا ينبغي أن يكون عليه الناس لأن هذا السهو مكتوب على الناس جميعا ثم ان أهل العلم اختلفوا هل الذي يسهو في الصلاة أكبر أم الذي لا يسهو في الصلاة أكبر لهذا بعض أهل العلم إلى أن الذي يدركه في الصلاة أفضل من الذي لا وقالوا الذي في الصلاة دليل على أنه منشغل بما هو أعظم من الحركات والأعداد فشغله يقينه بالله وما أعده الله عز وجل للمؤمنين وحضور القلب في هذا عن حساب عدد الركعات أو حساب الحركات لكن هذا القول بعيد وضابط بل الذي لا يكون في صلاته هو الأفضل لان الله تعالى امرنا ان نعبده على تلكيه مخصوصه فواجب على المسلم ان يستحضر ذهنه وقلبه في صلاته بحيث يدري ما قرأ ويدري عدد الركعات والحركات التي يقولها ويفعلها. كثير منا وانا منكم بلعت اقوالهم إذا قصر الصلاه انتهى سيحكى عن أبي حنيفة أنه كان ذا عقل يعني ويعني كانت له حكم في, في, في أبواب من العلم نرى بنا جاءه فقال يا إمام إني خذأت صرة من المال وما عرفت أين مكان لي على طريقة ادرك فيها هذا المكان فقال له إمام أبو حنيفة إذا اردت ان تجد هذه السره فقم اذا كان الليل فقم من الليل وأحسن الغرور ثم صل ركعتين لا تحبس بهما يعني صل ركعتين حجمت جلسه عاطفه امور الدنيا فكرتا الاخره فلما قام الرجل وتعالى ما أمره به فاذا به عندما كفر عطر يسر التعب لا تنسى هكذا فابليس يا اخواني يسهل عليك امورا عظيمه في العظيمة في الدنيا على أجزاء قصولي ركعتين للجاهة غاربك ولهذا تجدنا أن كل شيء من ثوهيده وتفكره سأل حاجة كأنها في غير تدخل في الفرصة بني لك لا يفعل عليها فرصة المقصود الأول لأن الإمام مالك رحمه الله تعالى إنما أورد هذا الحديث كما قال الحافظ ابن عبدالبق قال إنما أدخل مالك هذا الحديث في هذا الباب للاعلام بأن الجنوب إذا طل ناسياً قبل أن يغتسل ثم بكى كان عليه أن يغتسل ويعيد ما طلعه وهو جنوب وأن نسيانه لجنابته لا يسكت عنه الإعادة وإذ خرد الوقت لانه غير مصباح هذا الذي أورد الإمام مالك هذا الحديث تحت هذا الباب يعني إنما أورد الإمام مالك رحمه الله هذا الحديث تحت هذا الباب ليبين لأن الإنسان إذا كان جنوبا ثم صلى ناسيا فإنه يعيد الصلاة التي كان قد صلاها على جنوب وإن كان ناسيا لأن القاعدة عند أهل العلم كما يقول بعض أهل العلم أن القاعدة أن النسيان أن النسيان يلغي الموجود ويقتل مفقود أن النسيان يلغي الموجود ويقتل مفقود ومعنى هذا أن الإنسان لو صلى هذا صلاة الفجر خمس ناسيا ثم أتم صلاته أين صلاته صحيحة؟ فان صلاته صحيحه ولا يطالب باعادتها ما عليه ان يسجد سجدتين للتو والعكس ان النسيان لا يوجد المفقود اذا كان من اصل موجود فاذا صلى الانسان الرباعيه الثلاثيه نسيانا ثم خرج من الصلاه وتطاول الزمن ثم تذكر أنه صلى ثلاث ركعات فإن صلاته باطله ويجب عليه أن يعيدها لأن نسيانه لهذه الركعة المفقودة لا يظهره النسيان بل عليه أن يعيدها فهذا الجزء إذا صلى على ذنبه وهو على نسيان فإنه يجب عليه أن يعيد الصلاة بل يعيد الصلوات التي كان قد صلىها بهذه الجماعة لأن هذه الصلاة تبقى في الذمة ما دام أنه لم يغتسل ما دام أنه لم يغتسل لذا قلت قال عبد الله رحمه الله إنما أدخل مالك هذا الحديث في هذا الباب للإعلام بان الجنوب إذا صرنا ناسيا قبل أن يغتسل ثم ذكر كان عليه أن يغتسل ويعيد ما قضى وهو وان وأن نسيانه لجنابته لا يثلق عنه الإعادة وإن خرج الوقت لأنه غير متطهر ولن يقال إن الإمام مالك رحمه الله تعالى بطل هذا الحديث في هذا الباب ببيان جواز صلاة المأموم مع الجنود بأن هذا غير صحيح ومذهب الإمام مالك أن من أحرم بالصلاة وهو على غير طهارة اصلا فإنه لا يمني وأن صلاته ضاقلة وعلى المأموم أن يستأنف التكذيرا عنه وعلى المرموم أن يستأذ بالتحبير مع أدنى والاستأذ يحله حديث أبي هريرة الذي ذكره وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل إلى الصلاة لم يكن كبر قبل لم يكن كبر لي الصلاه بهذا ذل الإشكال فإذا لم يكبر النبي صلى الله عليه وسلم معناه أن الصحابة لم يكبروا بعده فلما أشار إليهم أن مكانكم كما جاء في الحديث أو على مكانكم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ورجع فلما كبر كبر بعده الناس وهذا يحل الاشكال كليا طيب قد يقول قائل ان هذا الحديث الذي اخرجه الإمام مالك بلفظ انه عليه الصلاه والسلام كبر ثبت من حديث ابي بكر رضي الله عنه هذا في سنن ابي داود وصحيح ابن حبان في حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كمل ابن حبان رحمه الله حمل هذا الاختلاف لأن حديث ابي هريره حديث قوي جدا رواه التغري من طريق أبي ثلا وهو من اثبت الناس في أبي غيرة عن أبي هريره والثغري يرويه عنه والثغري من هو في الإيمان والحب ويرويه عنه أربعة من خلال نصان معمر ويونس والأوزاع و آآ آآ من سيد الرجل؟ معمر ويونس والزهر معمر ويونس والأوزاع وصالح ابن كيسان وصالح ابن كيسان ابن حيثان لما رأى هذه القوة في حديثة أبي مريل حمل على أن الخصة تعدد في واحدة كبر النبي صلى الله عليه وسلم وفي الأخرى أنه لم يكبر اما الروايه التي فيها ان النبي عصد الكذب فحمل هذا منهم الحافظ ابن الحذر على ان المقصود بكبر اراد يعني يكبر قالوا بان الماضي اذا ورد الفعل الماضي قد يراد به الشروع في الفعل ومنه قول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فانظروا الى قبكم والمقصود إذا اردتم أن تقوموا إلى الصلاة فاغتلوا وجوهكم أو إذا آردتم أن تقلوا قول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله ليس المقصود أنك تستعين بالله بعد أن تتم القراءه بل المقصود إذا اردت أن تقرأ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وهذا جمع حسن بين هذين الحديثين حتى يزول الإشكال في هذا الحديث إذن قال إحجاء عن مالك عن إسماعيل بأبي حكيم أن عطاء ابن يسار أخضروا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلاوات هي الصلاة والصبع كما في رواية في أبي داود ابن حتان عن أبي بكر ثم أشار إليهم بيده أن يمكتوا فذهب ثم رجع وعلى جده أثر المال وعلى جده اثر المال اذا قال وعلى جده اثر المال يا اخوانه سيستدل بهذا على ان المال المستعمل صانع وليس بنفسه ولم نشفه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فيه فوائد كثيره فيه فوائد كثيره يعني نقتصر منها على بعضها فيه جواب النسيان على الانبياء في أمر العبادة لأجل التشريع فيه جواز الانتيان على الأنبياء في أمر العبادة وذلك لأجل التشريع وفيه جواز الفطر بين الإقامة والصلاة للعذر جواز الفطر بين الإقامة والصلاة دليل على أن النبي صلى الله عليه أن ينكره ثم وكانت فقط قيمة الصلاة كما في حديث أبي وراء ثم ناد إلى بيته وحجرته وارتسل ثم رجح وهذا فاطل لا ذأك به وهذا يدل على جواب الخطل بين الإقامة والقناة هذه العلم أيضا في هذا الحديث من الفوائد انه لا ينبغي أن يستحيا في امر الدين فيه أنه لا ينبغي أن يستحيا في أمر الدين وما بالدين من أين يؤخذ هذا؟ يؤخذ من توقف النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاه وعلم الناس جميعا بانه كان على جنابه وذهابه للاغتسال فلم فلم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم الحياة من ان يرفع هذا لانه في مصلحه الدين ولهذا قالت عائشه رضي الله عنها حينما ذكرت عن نساء الأنصار قال نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين لأنهن كن يسألن ولا يستحين في السؤال عن دين الله جل وعلا الفائدة الثابعة في فوائد هذا الحديث فيه جواز انتظار المأمومين للإمام فيه جواز انتظار المأمومين للإمام قياما عند الضرور قياما عند الضروره وهو غير القيام المنهي عنه ويستدل هذا او دليل هذا من الحديث ان الصحابه بقوا قياما حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فائده خامس فيه جواز تاخير الجنب الغسلى عن وقت الحدث لان النبي صلى الله عليه وسلم اجنب ولم يغتسل فور الحدث بعد الحدث مباشره فإنما تركه واقره حتى نبينا صلى الله عليه وسلم هذا فيه دليل جواز تاخير الوضوء الغسل عن وقت الحدث ففائدة التوثق بفوائد هذا الحديث فيه جواز خروج الجنوبي من المسجد فيه جواز خروج الجنوبي من المسجد ولا يلزمه التيمم لأجل المشي فيه صلى الدوري والضحى لأنه الجنوب إذا لا كان في بسجد سيحتاج إلى القروج قد قال بعض هذه العلم في السورة لانه لأنه ان أن يتيمن لأجل أن يمشي في البسجد وهو على قهار هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لو فعله النبي صلى الله عليه وسلم لنقل فلما لم ينقل إلينا أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما تذكر أنه جنوب ذكر على جواب قروج الجنوب وهذا قد يحدث إذا كان الإنسان سترى في الاعتكاس وحسالة بالليل فإنه يجود له أن يعبر المسجد ويمسي في المسجد لأجل أن يخرج في الانتسال فإذا تستابعه والأخير التي نستطر عليها في الحديث تخصيص للنهي عن الخروج من المسجد بعد الأمان جاءت الحديثة بمريرا وردنا فقال أبو هريره رضي الله عنه أن ما هذا؟ فقد عصى أبو القاسم. وقد ورد النهي عن خروج الإنسان بعد ألقامه من عند أوجه. هذا الحديث يخصص هذا النهي. فإذا خرج الإنسان لاجل عذر شرعي كتشديد وضوء أو كأن يدرك بأن الإمام الذي صلي معه إمام لا يقسم الصلاة. فأنه إمامه يمشن في القراءة خاصة في الفلاسفاته وهو يعلم من ذلك فلا حرج عليه أن يخرج من المسجد ويغير مسجدها لأن هذا عذر صمعي أما أن يخرج لأجله أن هذا الإمام صوته ليس بحسن مع أنه يقيم القراءة جراحي من قيادة إقامة جيدة أو لأجل غارة آخر فإنه لا يجد له أن يخرج من المسجد إلا لعجله هذا مجموع ما من فوائد هذا الحديث العظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم ويتلخص منه أن الجنود إذا دخلت القلاة ثم تذكر أنه على جنابه يجب عليه أن يقطع مضر فإن تمادى أعلمه لأقل قيام الحياة المزعوم فإنه يأثق اثما عظيما فيه أيضاً أن في إما يؤمن احكام هذا الحديث أنه إذا ثل الايمان بغير طهارة سيد دين هذا على كل حال لا يستعجلون سيد دين إن شاء الله تعالى في حديث عمر الذي يأتي بعد هذا الحديث القاعدة التي ذكرتها عن النسيان هي قاعدة علمية صحيحة أن النسيان, أن النسيان ينزل, ينزل الموجود منزلة المفقود أو المعدود ان المديان ينزل الموجود منزله المعدوم لكن لا ينزل المعدوم منزله الموجود المديان ينزل الموجود منزله المعدوم ولكن لا ينزل المعدوم منزله الموجود ومثاله الصلوات التامة حين صلى خمس نيانا فإنه ينزل الموجود منزله المعدوم ما هو الشيء الموجود؟ سؤال مجهد إذن ركعة زائدة إذا قلنا النيسيان ينزل الموجود هي الركعة الخامسة هذه موجودة منزله المعدوم كأنه لم يصلي ركعة زائدة لكن لا ينزل المعدوم منزلة الموجود فإذا صر الرباعية الثلاثية فهناك شيء معدوم، ما هو؟ هو هو لا لازل نزيلها منزلة الموجة، يقول كأنني صليت أربعاً من ذلك لذي يجب هذه الفلس أبداً، فهذا قاعدة مهمه في السفر قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروا، عن زيد بن الصنف أنه قال، خرجت مع عمر بن الخطاب إلى الجرب فنادى فإذا هو قد احتلَّ وصلى ولم يختَلَفَ فقال والله ما أراني إلا قد احتلَّ ما, ما, ما أراني فقال ابن أبي معاذ الشافعي ما أراني فقال والله ما أراني إلا قد احتلَّت وما شعرت وصليت وما اختَلَفَ قال اختَلَفَ وغفل ما رأيت كعبة ونضح ما لم يرى وأذن أو أقام ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنا هذا الحديث الذي ذكرنا بانه العمدة في ان الامام اذا صلى بالناس على غير قهار ولم يتمكر الا بعد انتهاء الصلاه فانما يلزمه ان يعيد الصلاه وحده ولا يلزم ذلك المامومين لا امام الصلاه ونسي أنه على غير مهارة ثم صلى صلاه كاملة وبعد أن سلم تذكر لأنه كان على غير مهارة. يقول سمعه من يجمع عرض صلاة رأيت من كعبها. فصلاةه متحفظ لأن غير غير مكلفين بعلم ما غاب عنه. طيب لو حصل أن الايمان صلى ركعه أو صلى جزءا من الصلاة. ثم أحدث في الصلاة وسمع الناس فاستحيا هو أن يخرج وتماد الناس معه في الصلاة فاستحيا هو أن يخرج وتماد في صلاة والمأمومون سمعوا أنهم له الإمام ثم تمادوا معه في الصلاة في هذه الحالة تبطل صلاتهم جميعا لعلمهم لأنه حدث وصلوا معه وهو على حدث إذا شوفت صورة غير يعني غير متشابه صورة الأولى الإيمان يدخل إلى الصلاة على غير طهارة أو على حدث والمأمومين لا يعلمونها فإذا أتم الصلاة تذكره أنه على غير طهارة في هذه الحالة لا يذبه أو لا يذب المأمومين أن يعيد الصلاة ليذبه هو أن يعيد الصلاة والدليل الحديثه أو الأفضل الوارد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا الذي نتكلم عنه الصورة الثانية الإيمان يحدث ويتمادى في الثلاثة لا يخرج من الثلاثة تعافوا الصمي إخواني إنسان إذا أحدث قد يحدث هذا لنا جميعا قد يحدث في الثلاث يعني لأجل قيام الحياة يجوز له أن يمسك بأمسه ما من للأسرة الضالة لا يحتاج إلى التسليم من أحدثت الصلاة لا يحتاج إلى التسليم وإنما سنة أن يمتك أنسه ليوهم الثالث لأن الرعاق في الحياة قد يعني ثمتها منهم كأنه واحدة مش تجده يخرج يقول داوده المسكين ونظره ونظره ونظره ونظره هذا ما يعني الإنسان لحقه عن الحياة وهذا شيء مقطوب بينها أن حتى لا تضفق المرؤة قل فاذا احدث الامام, الإمام وعلم المامومون انه على حدث وتمادى الامام في صلاته وعلم المأمومون انه على حدث بطلت الصلاة الجميع مساله اخرى تعلق بهذا غاب عن الامام احمد رحمه الله يقول اذا تذكر الامام انه على حدث داخل الصلاه بطلت صلاه الجميع يعني الجزء الذي صلى يبطل إذا ادخل الإيمان مثلا في الصلاة وصلى بالله صلك في فيه صلاة في ثم تذكر أنه على غير مهارة يقول الإيمان نحمد أن الصلاة الجميع باطئ لكن الصحيح أن الصلاة الأمر ليس بباطئ لأنهم لم يكلفوا علم ما ذاتهم بل يبطل تبطل صلاته وهو التي كان قد صلىها ثم يقدم أحداً يصلي بالناس أو يقدم الناس من يصلي بهم أو يتم بهم الصلاة فإن لم يجد من يقدمه صلوا فرادا وصلانهم كلها قطعاً مسائل الصلاة بها وشعر الجاهلين من مسائل الغد كيف يا أخوة؟ كثير يا أخوة ضاعت أعمارنا بالقيل والله ضاعت أعمارنا يا أخواني قل الله, الله ضاعت أعمارنا اللفة الربعين اللفة الخمسين اللفة الثلاثين اللفة الاثرين دا ينبغي أن نغيي ما بغية من أعمالنا يا أخوة هذه عبادنا يا أخوة العبادة التي نعبدها الله نعبد الله تعالى تعبد الله, الله تعالى فيها كل يوم لا نعرف عنها إذن القليل القليل جدا سنبعه في وقت من الأوقات استمتعوا لهذه صلة مروحه من الاوقات كانت سيده شعله بالذات شعله شعله بالذات يعني ما شاء الله العلم ساحقا وكان من اخواننا من يتهافت على هذه التجمعات التي ليس فيها ذكر الله تعالى الا القليل وكان هؤلاء الذين يصبون في الناس في امور سياسيه يزهدون يزهدون في مثل هذه المساجد. كل احنا بقينا لنا حتى أن بعضهم من, من أكبر دعامات سياسة الذين زائرون من المنزمين للإسلام أو الذين يعتمون على الإسلام وأنا حضرت هذا في مسجد من المساجد سئل عن جادة وقعت في بئر ثمات واحد أفكين عنده جاده وشكة من طاحته في الدرمة الحد يأكلها ما حدش هي يومي هذا كوش عنده ثاني شوف فيها بلك راح يدل بها ولمة بلك راح يدل بها الملون يخذلوا الولمة في الملون مع لهذا فسأله عن حكم أكل هذه الزلال فوالله ما عرف الجواب لأنه جاهد مثل الشريعة وأنا عرف أنه جاهد ما عرف الجواب قال المسلمين يقتلون في غزه وانت تسالني عند دجاجه شوف لك الحل بس اللي يقول الله أنا انا ما نعرفش انا ما نعرفش انا ما نعرفش انا من وزنهم احرج لهم التيمم احرج لهم قعده دي تيمم قعده دي تيمم قعده دي تيمم قعده دي يدل على أن الواع والتقوى لا يوجد في اتهام. سألك عن ذا دا دا ما جدوا كل من عاش أو ها هو الشرق بعد كذلك النوعي الناس درام يموتوا في غضاء الناس لموتوا في غضاء رحمهم الله وما لنا حيلة إلا أن ندعو لهم لأنهم من جملة المسلمين والله أن قلوبنا تتحرك على كل مسلم يؤذى ما هو يقتل يؤذى بشوكة يؤذى بطبعة في وجهه فما بالك في هؤلاء الذين يقتلون فأل الله ان من يدعى يعني مكانهم في علميين لكن ما لا بد ليس لنا حيله ليس لنا حيله في أن نفعل شيئا سوى ان ندعو لهؤلاء جميعا لكن أن يحيد المسلم وان يزهد في مثل هذه العلوم والله ان هذا من اكبر الجنايه على الاسلام لاننا نذكر ونعيد ونكرر لان الناس إذا صلحت عبادتهم صلح حالهم واحسن واصلح الله جل وعلا شؤونهم أما إذا لم ينتبهوا إلى عبادتهم ولم يعيروها في إنتباه كان بعض الناس لم تقولوا يوكي الطحيب وشكيوا وديوان نطلعي كأنوا دير دي الامبية برض العالمين نطلعي اجتماجات تسأل تسأل تسأل تسأل عن صلاةك عن الوضوء جيل الإيمان في دنيا الإيمان هارا القاطة طبقه بطبه بطبه تعرش ما طبقه بطبه بطبه أنا من عرف من عرف نكتب نشفة من ما بودامي من تكفكم من أيامن برويام هذا اللي نزلوه الله يا إمام من عارف الصلاة أنا بودامي أذكر الصلاة يقول لي لا ولا ماشرع. وعلمني في شعبي أخوة الشيء الأدهى والامر أن حلقات العلم اللي فيها التعليم في هذه الأشياء الناس ما يعبواش بها قاعد ها قرهم لا واحد في قرطان واحد راه مش فيه تجارة. وقت. وقت في تجاره اخواني الدنيا هذه عندها وقت اعطيها وقت واعطي الدنيا وقت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم وقته الى ثلاثه ثلث لربه في يومه يوم تاخذ انت تقسمه قطاعات يوم ثلث لربه وثلث لأهله وثلث لنفسه والثلث الذي لنفسه يقطبهم مع المثلينين يشبع حوالي المثلينين احنا يا حوالي شوف شوية شوية أهلنا. من ما خذينا شبابردي ما خذينا شبير اهلنا لأنه كتب النسارة مش كمع ما يتقول شعر دار غير داري اولادك ما ما ما واحدة. ويجري يجري يجري ما يخدم في الطباح. حتى القمه اشتعلين هو يدير ويجي عشان راح نفسك يا ابي ارحم رفض اغلق تليفوني اروح للمسجد الايمان اجلس في بين المغرب والعشاء يوميا تشوف الاثر العظيم الذي تجده في نفسك رنا غافلين يا والله اننا غافلون غفلة عظيمه والله المسلمين لي في المسجد بين المغرب والعشاء او يجلسون بعد العصر او يجلسون بعد الفجر رياح المضحك وين وين يدخلوا مع رب العالمين الله تعالى حتى تبينا هذه النفس الخبيثه التي تسود عليها الدنيا والشيطان لا بد من يعني من تنشيط لحركه الايمان وحركه الذكر اللي راهي ماهيش غير فانك هذه الحركه فيه فيه تتغير الحركات اللي ما عندهاش لا تمت إلى الروحانيات في شيء أسأل الله من رحمته وفضله قالوا الله من وفضله قال الإمام المالك رحمه الله عن هسان بن عروة عن دويد من الفلق ودويد بن الفلق هو دويد بن الفلق بن أحد يفارف الكني وهو أخو كثير من الفلق هذا الحديث يا وهذا الإثناء في إختباع هذا إثناء في الانقطاع وكل روايات الموتى جاء في هذا الانقطاع ولعدة وهم من الإمام مالك محموم لهذا سزم آل العلم أن الإمام مالك رحمه الله وهب في هذا الإثناء لأن إثناء الصوار عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي ليث عن سويعي بن الفرق فسقط أبو هشام وهو عروة ابن الزبير لأن دنيا بن الثلق لا يعرف ان هشام متتلمذ عنه أو أخذ عنه وإنما الذي أخذ عنه هو عرض ابن الزبير ولا يذكرون من تلاميذ دنيا هشام ابن الثلق ولا يذكرون من شيوخ هشام دنيا ابن الثلق فتبين بهذا أن هذا الاسناد فيه صق والوهم إنما وقع منه الإمام مالك رحمه الله ويؤيد هذا أن الإمام التحاول رحمه الله تعالى روى هذا الحديث عن من طريق الإمام مالك بإثبات عروة في الإثنان روى التحاول هذا الحديث عن الإمام مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن سليدي بن وقد وضع الانتفاع في الموطأ وهذا في كل نسخ الموطأ وهذا الذي أرجعه الحافظ في حجر رحمه الله في أن السافك هو نادو عروة ابن الزبير عن الزبير أنفس أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب إلى الجورس والجورس هو منطقة قريبة من المدينة تبعد ثلاثة أيام على المدينة وهذا الجورس كان فيه أموال أهل المدينة. وكانت فيها ايضا اموال عمر بن الخطاب والجرح منطقه خارجه عن الحرم وفيها يقف الدجال الكذاب الكبير الدجال الكبير اعاذنا الله من فتنته ونسال الله ان لا نلحق بهذه الفتنه هذا الدجال الكبير يقف عند جبل الجرح ويقف معه اضحابه لان الدجال ممنون من دخول مدينة ومكة لكنه لا يستطيع ان يكون المدينة فيضعج على جبل الجرس جاء في الحديث انه ينظر الى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الى اضحاب فيقول الى انظروا الى هذا القصر الابيض هذا قصر محمد هذا جميل. يعني آيات الله عبده جل فيما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الأخبار وقد هذا فإن المنجد النبوي صار أبيرا وكأنه قطر من كثرة التحق والتبهين والتزويق فصار قطر قال أرسل عمر بن الخطاب إلى الجن أنظر فإذا هو قد احتل وصلى ولم يبتسم. فقال والله ما اراني الا قد احتلفت وما يعني دخل إلى الصلاه قديما كانت ترك ما كانش الظبط وربما كان الأثر على الصوت ولم ينتبه له ولم يذكر احتلاما لو ان في الحلقه السابقه ان من وجد اثر الجناب ولم يذكر احتلاما فيجب عليه الغصن اما من ذكر احتلاما ولم يجد اثرا فلا يجب عليه الغصن عمر بن الخطاب ولم ينتبه الى اثر الاحتلال حتى طلعت الشمس فلما طلعت الشمس راى اثر الاحتلال وعرف انه قد صلى بلا طهاره صلى على حدث فذهب بركه وغسل ما راى في ثوبه ونضح ما لم يرى وهذا نذهب عمر بن الخطاب، لانه ينقل المنيه ويرص ما شك فيه وهذا عند المالكيه في التحري بالشيء الشيء المسكوك فيه والخلاف في نجاة المني خلاف كبير أو خلاف في نجاة المني خلاف كبير وقد ورد في الأحاديث أن عائشة رضي الله عنها كانت من بثوب النبي صلى الله عليه وسلم حتى ورد في بعض الأحاديث أنها كانت تغسله وذكرنا أن المسألة العلمية إذا كان الخلاف فيها قويا جدا ومعتبراً في فالمصير إلى ماذا؟ مصير إلى ماذا؟ مربة العلم إذن المحكم والمحكم ما هو؟ هو التخلص من هذا المني من كان على الزوء ولا يقول طائف أنه لأنه طاهر ولا تخلص منه المحكم أن تتخلص من هذا المني تعدد بالله تعالى لأن الأذلة في هذا قوية ومنها فعل عمر رضي الله عنه وقد علم من فعله انه كان يغسل التوبة من النبي وبل كان يرسم يعني شك فيه رضي الله عنه ثم قال وأذن أو أقام شك الراوة والأذان بالمفرد سنة كما ذكرنا والإقامة واجبة ثم قولا بعد القتاع أربحى متبكنا يعني متمكنا إما الى أو او متمكنا من ارتفاع الشمس جدا في الضحى وهذا الحديث قلنا حجه في أن الامام اذا صلى بالناس على غير طهاره فانه لا يلزم المامومين الذين صلوا معه اعاده الصلاه بل يلزمهم وحده لان هذا قد انتشر عن عمر وعرف ولم ينكر عليه احد فكان يعني في القوة والفجة ما يفعله كل يوم واشفة أنا نتابع أنا واشفة صنطينا عندي في الأزيز طيب أنا في العمرة وما رحل العمرة الأولى يروح ذلك منها يغلق التليفون أو رحل منها مرد سير الأمر الثاني بيادةً على الكذب أنه يصير يعني لا يمكن أن يحقق العدل وهو العدل في المذيذ يولي المرأة دايما اللي عنده الأقلية إذا ما تنجه دائماً عندها قلوا غرب فينا امر عليها في ذلك الجزل الجزل يجب أن يتمحس هذا لا يبغيها أولي بل يبغي الإعلان ويجيب الإعلان كثير من الناس صارت فيه مشاكل لأجل هذا التقط في خالد أبو عبد معلي قال ذبور بن محسن عليه السلام ثلباً قال لا نصيحة لمن الشيخ الألباني رحمه الله بالسذوط في بعض الفتاوى قائل هذا غير متأدب بأدب الإسلام الشيخ الألباني رحمه الله عالم من علماء يخطئ ويصيب كسائر الناس فما أخطأ فعن اجتهاد أرضاه يثبته علمه وما ولا ينبغي تقريره وما أخطأ فنرجو له الاجران وهو رحمه الله تعالى من المتبعين للسنه باب وقد نمي الي ان بعض الناس ممن يتصدر بالدعوه يقول او يحط طلبه العلم من هو كبير على هذا الشيء يقول للطلبة أنا انا يعني ارجو من طلبه العلم ان يتسربوا ويجمعوا لنا شذوذ البني اخلاص العلم قالوا العلم كثير يا عم. العلم كثير جدا وشغل الناس حب القرآن وحب السنة وتعلم التوحيد والدعوة إلى الله شو يشغلهم بجمع شذوذات و وكذا؟ إن هذا ليس من العلم وهو تضيع للأعمار بما لا فائدة فيه. تحت ما بجمنع فرش النور. صلى الله عليه ماشي تحت عند الجمع أو عند الجمع بين المغرب والعشاء في المطار فمتى يصلي الوتر؟ الوتر يا أخواني مربوط مرتبط بصلاة العشاء متى صليت العشاء صلي الوتر بعدك إذا صليت العشاء في وقت المغرب جمعا فتصليه بعد صلاه العشاء ولو لم يحضر وقت صلاة العشاء هذا؟ أفضلنا جبنة حاضرة سؤالين جوابوا على واحد على هذا النفس على من من الجد الذي استقنا خنزب الشيطان الذي تم يكون مره واحده او اكثر وهذا يكون ذلك قائما فقط او كذلك في الركوع هذا النفس مشروع وقد علمه النبي صلى بن الله عليه وسلم ان ثلاث مرات ويستغفر الله لكن فيجعل هذا كل ان هذا من العبده فني يعني يدفع الوتواء بقدر الامكان أو يدفع الاشتغال بأمور مختلفة بالإنكان فإن تمكن منه وسيطر عليك ما هو, علي هو حال الرحمن في العقل جاء له ان يلتفت ويستعيد بالله من الشيطان حقيقة ما يقول هاش كلا من فقط وإنما يقولها من قلبه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يقولها من قلبه موقنا بها فإن الله تعالى من اتعاد به مؤمن أعاده الله هذا ويجوز ان يفعله في المواضع التي يمكنه أن يلتفذ فيها وهو أن يكون قائماً أصدره وعما في سجود ما رحش عمله لأنه إذا فعل هذا يرفع أرسا سبحانه الله وبرحمده